إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفتهم منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 111. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 112. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 113. وأوحينا إلى أم موسى أن 111. فإذا خفت عَلَيْهِ عليه فِي في وَلَا ولا وَلَا ولا تحزني إنا رادوه إليك مِنَ من المرسلين 112. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 117. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 118. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن 111. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 112. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 113. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها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 قال له موسى إنك لغوي مبين 113. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 119. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 110. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر رعا وابنا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِيْنَ جَانِبِ الطُّورِ نَارٌ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَرَونَ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 أَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرْ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 112. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عردك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصنون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 112. فأوقد لي يا هامان على الطيل فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 113. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 114. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم 115. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 116. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه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 وَمَا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 112. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر 113. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا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 117. من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 118. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 111. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 112. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 113. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 114. يتلى عليهم قالوا آمنا بنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجراهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن ما عزقناهم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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتْ فِي أمها رَسُولًا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 أفَمَا وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ امْتِعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ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 117. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 119. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 قُلْ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 118. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 119. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 110. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم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 وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى صِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِي تُهُ عَلَى عِلْمٍ عَدِيدٍ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 فخسفنا به وبداره الأب فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 119. يقولون ويكأن الله يبسط الرززق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. والعاقبة للمتقين.